وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ أَإِنَّا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتعفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا مهدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون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 ان في ذلك لآيات أفلا يسمعون اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم